موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 عليه عاكفًا لا نحرقنه ثم لنصفنه في اليوم السفّاء إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء جاء وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حمل يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا اتخافتن بينهم إن لبثتم الا بثتم إلا عشره نحن أعلم بما يقولون إذ يقول امسلهم طرقه الا بثتم الا يوما ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل ان سفعها ربنا اسفاً فيذرها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنبعون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 القيوم وقد خاب من حمل ظلما.